السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله وكفى وسلام على بديل الذي اصطفى على سيام النبي المشتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام ما زلنا مع كتاب اللماء الشرازي ومباحث العام والخاص الآن الكلام على لنا مبحثان مهما في الكلام على العام الخاص من المباحث المهمة هو ما قال المصنف وجملته أن العموم يصح دعوة في نطق ظاهر يستغر يستغرق يستغرق الجنس بلفظه كالألفاظ التي ذكرناها قبل وبيناها في أن المفرد المضاف أو الجمع المضاف أو الألف ولم الاستغرقية كل ذلك في العموم والحق بأن بأن العموم من عوارض الألفاظ العموم من عوارض الألفاظ العموم من عوارض الألفاظ أما الأفعال فلا يصح فيها دعوى الأمور أما الأفعال فلا يصح فيها دعوى الأمور الأمور كثيرة الأمر الأول بأنها تقع على صفة واحدة فإن عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها وإن لم تعرف صار مجملاً يحتاج لبيان وأيضاً يعتري الفعل ما يعتريه يعتري الفعل ما يعتريه اذا عندنا العموم من عوارض الألفاظ العموم من عوارض الألفاظ والأفعال لا يصح دعوة العموم فيها لأمور ثلاثة الأمر الأول أنها تقع على صفة واحدة فإن عرفت هذه الصفة اختص بها وإن لم تعرف صار مجملا وإن لم تعرف صار مجملا وكما قلت ايضا ولأن الفعل يعتريه ما يعتريه ولأن الفعل يعتريه ما يعتريه ولذلك ترى بأن كثير من بعض العلماء حتى لو تعارض قول مع فعل لا ينظر في العموم الخصوص ويجعل الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على خصوص ولذلك الأفعال حق الأفعال يعتريها ما يعتريه يعتريها ما يعتريها ثالث ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر فهذا يبقى على نفس القيد أو يبقى على نفس الوصف بأن الجمع لا يكون إلا في السفر لذلك هم لا يرون بأنه يصح الجمع في غير السفر فلا يحمل على العموم فيما لم يرد فيه كما لو لو قيل ان جمع بين الصلاتين في السفر فلا يعلم انه كان في سفر طويل أو قصير لكن لم لكن لكن المعلوم انه كان في سفر فإذا علم السفر ان كان طويلا او قصيرا اذا علم جعلنا أنزلنا, انزلنا الفعل على على ما كان الوصف به وان لم يعلم توقفنا فيه حتى يعرف توقفنا فيه فلا كنا علموه في حاله جمع انا سلم بين صلاتين في السفر فهذا لا عمومه لا. يبقى معنى لا لا الس... يكون الا في خصوصيه السفر لا عمومه لا, لا نقول أن الجمع يكون في الحاضرة في السفر وايضا عند السفر لا عمومه لا. لانه إما أن يكون السفر طويلا يكون سفر قصيرا فاذا جاء الوصف انه في سفر طويل قلنا جمع انا سلم بين صلاتين في السفر الطويل وهو يختص به فلا عموم و وإذا كان سفرا قصيرا قلنا بذلك فإن كان فإن كان مجملا لم نعلم في سفر طويل أو قصير نتوقف نتوقف ولا نقول بأنه على العموم نتوقف ولا نقول بأنه على العموم هذا الأصل في المسألة الأولى مسألة أن الأفعال أن, أن, أن, أن, أن العموم ليس من صفات الأفعال هي من صفات الألفاظ بإذن هذا القسم هذا هو الذي يقول فيه المصنف ما صح دعو العموم فيه وما لا يصح، فالأفعال لا صح فيها دعو العموم، وكما قلنا العموم من عوارض الألفاظ، العموم من عوارض الألفاظ، أيضا من ذلك قضايا الأعيان لا يجوز دعو العموم فيها، قضايا الأعيان لا يجوز دعو العموم فيها، هذه المسألة تحتاج للنظر، لا بد أن نبينها. قضايا العيان ينظر فيها هي قضايا عيان أم قضايا أحوال؟ ولأن بعض العلماء يقولون بأن بأن الأدلة هذا الشيخ سالم يقول بأن الأحكام لا تنزل لعين معينة، الأدلة لا تكون الأحكام لا تنزل على لعين معينة خاصة بها، بل الأحكام تعمم ما في عين ينزل عيا الحكم ولذلك أهلال ابن أمية لما سأل أن يجد الرجل مع, مع امرأتي تقتلونه إذا قتله وقتلتموه وإلا آآ آآ إن لم يأتي بالشعود قتلتموه فأنزل الله رجل في علاء الآيات الآيات اللعين فليست ليست لعينه بحال من الأحوال فالأحكام نعم يقول هنا ما معنى العموم يعني العموم، العموم من صفات الألفاظ، ليس من صفات الأفعال. العموم من صفات الألفاظ، وليس من صفات الأفعال. فالعام لا يكون إلا في نطق ظاهر يستغرق الجنس بالألفي. بالنسبة القضايا العيان الحق أن تقال قضايا الأحوال. بالنسبة القضايا العيان، يقال فيها قضايا الأحوال لا قضايا العيان. عليكم السلام وبركاته. قضايا الأحوال لا قضايا الأعية لأن الأحكام لا ترتبط بعين معينة دمقائم الأحكام تنظر على حال من الأحوال وقضايا الأحوال لا عموما لها هذا الحق قضايا الأحوال لا عموما لها فقضايا الأحوال لا عموما لها فلا أدري فيها بلادي التوقف فيه لأن أرز أن يكون قد قضى هنا لو قلنا على سبيل المثال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار فأرز أنا قد قضى بالشفعة للجار لصفة يختص بها هذا الجار وليس لكل جار هذه الشفعة في قول سلم أنا وقد قضى طبعا هذا قول الصاحب قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار فهذا قضاء النمسان من الفعل وهذا نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه قضية عين أو قضى نسلم لجار معين بالشفعة فقد نقول هذه قضية عين لا تعمم قد يكون قضى بالشفعة لمعين لصفة معينة فيه فالاحتمال وارد لذلك دعوة العموم فيها أيضا غير مقبولة وفي قول النبي صلى الله في الإفطار بالباء وأيضاً قضاء، والقول الصاحب قضاء أن في الإفطار بالكفارة والحق بأنه قضاء في إفطار الجماع أو في غيره مما تصفه محكوم عليه، وعليه فلا يجوز أن يؤخذ على على العموم وهذه لها أمثلة كثيرة في هذا الباب وهي قضايا الأحوال أو قضايا قضاة الأحوال لا عموم لها. قال ذلك ان تقول مثلا الصيام في السفر الصيام في السفر قد قال فيه ان ليس من البر الصيام في السفر وهذا له قصه يدخل فيها مساله التعميم او غير التعميم لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل رأى رجلا وحوله اناس يغضلون عليه فقال ان الله ما به ما له فقالوا يا رسول الله صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في الصفر والحق女ة لو نظرت ترى أنها وقتين الآن لا عمومة لها هي وقتين لا عمومة لها والدلال على ذلك بأن النبي صام سفرا وصام عبد الله بن رواحى وقال الرجل الذي قال له إني أسرد صوما فقال له النبي صلى إن شئت فصوم إن شئت فأفطر هو يسأل عن الصوم في السفر فإذا قول النبي ليس من عليه بر الصوم في السفر لا هذه قضية عين قضية حال يعني قضية حال كأننا نقول بأنها لا تعمم لا تعمم الدلاء على عدم العموم وهذه شوف فإذا تطبيق لقضية العين لا عموم له بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وعثمان رحمه صام وقال أنس مننا من كنا في سفرة كنا في على سفر فمننا من صام ومنا من أفطر فما عاب الذي صام على الذي أفطر والذي أفطر على الذي صام فيكون هنا قضية حال أو قضية عين لا عملاه لا تعمم ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت لا ترد هذا الأمس جاء زوجي فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال طلقها قال لا استطيع مفارقتها يحبها جدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امسك عليها هنا بقولي لا ترد يد لامس في نظر وقال له امسك عليها في احد عندكم له توجيه لهذا الكلام طبعا من التوجيهات ان هذه قضايا قضايا قضيه عين لا تعمم قضيه عين لا تعمم قضيه حالي خلاص نمشي على, اسم على كلام الكتاب انا بينت الفرق بين قاتل العين و قضيه فهذه قضيه عين لا تعمم ليس كل امراه لا ترد يد لامس يمسك عليها زوجها لكن هذا هذا الحديث فيه اشكال كبير جدا نريد ان نعرف ما الاشكال وكيف حل الاشكال اين الاشكال هذا الاشكال ما هو الاشكال مساء الفل هو الاشكال قال هذا الاشكال كيف اقول لها امسك عليها والسياق تفعل ممتاز قال أمسك عليها وهي لا ترد يد والإجابة عن الإشكال؟ لا ترد يدي لامس ليست على عربية لا ترد يدي لامس ليست عربية لا أكتب يعني عن إشكال أن الرجل تكتب لي حفظت محفظت آه دوق تدخل من عندي والاجابه على ذلك طب توجيه ذلك توجيهات التوجيه الاول تكتب راح خالص التودي اتوريا الأول الاول في ذلك اكتب الاول وانها التوجيه التودي الاول الحديث ضعيف هذا حديث اسناده هالك ما يصح والأحكام على التصحيح فالحديث ضعيف التوجيه الثاني لو صح لو صح الحديث نقول بما ندرسه الآن هي وقعة عين لا تعمم وقعة عين لا تعمم قال الله نسلم ذلك لمصلحة ومفسدة تعلق قلبه بها وهي لا تفعل الفحشة يعني كانت تتساهل بعض التساؤل لأن التوجيه عند الرماء أنها كانت تتساهل فقط في لمس الرجال لكنها ما كانت تفعل الفحشة فلما تعلق قلبه بها وخش عليه من الفتنة وأيضا بأن لا يغضي وطره قال أمسك عليه فهو بين مفسدتين مفسد أعظم من الأخرى فدفع الكبرى بالدنيا والتوجيه الثالث هو أنها لا ترد يد الامس معناها أنها كانت لما, لما يأتي الفقير يسألها تعطي في يده الصدقة دون التورع تعطي في يده الصدقة دون أن تتورع في تمثل يد ليد <تصفيق> هذا, هذا من التوريه الذي الذي توجه به هذه مثل هذه الرواية لكن في النهاية نحن نريد ذلك لأمر آخر ألا هو ما نحن بصدد في الكلام على أن قضايا الأعيان لا تعمم، فنقول هذه قضية عين لا تعمم، ليس كل مرأة ياتيني زودها يقول بأنها لا ترد هذا لمس، نقول له أمسك عليه أبداً بحال من الأحوال فتكون هذه قضية عين تعلق رجل بها شغف قضاء وطر ونا يخشى الفتنة بل يخشى الكف من ذلك، بنقول أخويا انتهى الموضوع مفسدة أعظم من هذه المفسدة، فلذلك قال له أمسك عليه، في ما يعتريها ذلك، قضايا العيان لا تعمم، قضايا العيان لا لا تعمم. من ذلك أيضا الرضاع الكبير رضاع الكبير من قال رضاع الكبير يحتج بقصة سالم مولى أبي حذيفة لأن أمسلم قال لما قالت له رسول الله كان يدخل عينه فضلا فلما نزل الحجاب الأمر شديد على أبي حذيفة فأمرها أمسلم قال أرضعي تحرمي عليه قال أرضعي تحرمي عليه وهذا رضاع كبير هنا العلماء ايضا قالوا ان الرضاع الكبير الجمهور أيما الاربعه وايضا جمهور الصحابه وازواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذه واقعة عين لا تعمم قال هذه هذه وقعت عين لسالم مولى بحذيفه فلا تعمم فهي خاصة خاصه به فصارت قضايا الاعيان لا تعمم ناضر بالمسألة هذا لكن ما نرجحه غير ذلك ما نرجحه نقول بأنها قضية حال يقاس عليها مثلها من ذلك أيضا قضية الشات لما خطب الله في عيد الفطر وقال من ذبح قبل الصلاة فشات وشات لحم ومن ذبح بعد الصلاة فشات وشات فهذه الاضحية فقال الرجل ما عندي إلا كذا جزعة ماذا قال أنا ما قلت خاص به قلت قا قاعدة حال قضية حال فقال نفسلم تجزئك ولا تجزئ غيرك قال تجزئك ولا تجزئ أحدا غيرك فهذه كانت قضيتين أما كان يعلم أن الزبح قبل الصلاة شاتو شات اكتب سؤال للأخ بعد ال بعد بتاع الأشياء الكثيرة اكتب سؤال أيضاً مادام شاء الله فهذه قضايا قضايا أحوال لا عوملة لها أيضاً قضايا أحوال لا عوملة لها أيضاً ومن ذلك أيضاً ما كان مجملا المجمل من القول المفتقر للإدمار فلا, فلا يقال يدعى في إدماره العموم فلا يدعى في الإدمار العموم مثل قوله تعالى الحج أشهر معلومات فهنا يحتاج إلى إدمار يفتقر إلى إدمار فبعضهم يقول وقت الحج وقت احرام الحج اشهر معلومات وبعضهم يضمر وقت أفعال الحج أشهر معلومات فالحمل عليهما عموما لا يجوز لان في الاضمار لا يحتاج في عوازله التعميم لا يعمم بل يحمل على ما يدل الدليل على على انه هو المراد ولان العموم من صفات الألفاظ من صفات النطق العموم من صفات النطق فلا يجوز دعوة في المعاني ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن كان حديث ضعيف لكننا نمثل به لا صلاة لجار المسجدي إلا في المسجد وفي قوله لا نكاح إلا بولي وحديث هو ضعيف حديث وأيضا في حديث ولا أحل المسجد لجنوبين ولا لحقد وحديث رفع القلم عن ثلاثة كل هذه وما أشبه منه وشبه هذه الروايات منع من دعوة العموم فيها لأنه يجعل المراد معنى غير مذكور ويجوز أن يريد شيئا دون شيء فلا يجوز دعوة العموم فيه ومن الفقهاء من كان من قال يحمل في مثل هذا على العموم في كل ما يحتمله لأنه عام فائدة ومنهم من من يحمله على الحكم المختلف فيه لأن ما سو ما ما معلوم بالإجماع وهذا كله لم يصح كله خطأ إذا الحمل على الجميع لا يجوز الحمل على الجميع لا يجوز وليس هناك لفظ يقتضي العموم ولا يجوز حمله على موضع الخلاف لأن احتمال الموضع الخلاف الغير واحد فلا يجوز تخصيصه الموضع الخلاف هذا بالنسبة للكلام على فصل ما يصح فيه دعوة العموم وما لا يصح فيه دعوة العموم وأعظمه كما قلنا الأفعال ليس العموم من صفات الأفعال الأفعال لا عموم لها وقضايا الأحوال أو قضايا الاعيان لا عموم لها كما ضربنا لذلك الأمثلة يبقى تتمة قبل أن ندخل في الخاص كما عند المصنف تتم لابد أن نأخذ مبحثين مهمين أيضا للعموم منها أقسام العام من هذه المباحث المهمة جدا أقسام العام فالعام أقسام عام باق على عمومه وعام مخصوص وعام يراد به الخصوص وعام جاء على سبب خاص فأقسام العموم أربعة عام باق على عمومه ونادر قليل لكن موجود وعام مخصوص وعام يراد به الخصوص وعام جاء على سبب الخصوص العام الباقي على عمومه هو العام الذي لم يدخلوا التخصيص. كقول الله في من العموم كما تعلمون علم الله في علاه فلن ندخل في الباب هذا الباب لا قول الله حرمت عليكم كل هذه عمومات حرمت عليكم امهاتكم مضاف أم جمع مضاف قلنا الاضافه تعم سواء كانت اضافه افراد أو اضافه جمع الجمع المضاف يعم المفرد المضاف يعم امهاتكم بنات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم كل هذه جموع مضافه فتعم فهذا العام باق على عمومي يبقى امهاتكم وامهاتكم التي ارضاناكم ايضا امهاتكم على العموم الأم وإن علت امهات الاباء ايضا والبنات والاخوال كل هؤلاء محرمون وهذا عام باق على عمومه من العام الباقي على عمومه قول الله للفعلاء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها هذا وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها هذا عام أين, أين وجه العموم أو أين الشاهد فيه العام وأين وجه العموم منه وأيضا الفائدة والصمرة فين إجابات تقول يقول ما للعموم تاني؟ ما موصولة في حد تاني أجاب قبل ما؟ غانم يقول ما, ما موصولة غانم؟ من داب ظهير؟ في تفيد ال تفيد الإطلاق ما لكن هذه اجابت مشاركات جيده الآن زهير قال ممتاز ممتاز خلينا نشوف بس من دابه العموم هذا زهير اتى بالشاهد غانم قال ما موصوله بتفيد عموم ما, ما ما مش موصوله ما هنا نافيه ما هنا نافيه لحظه مال العموم امر فارس غلط ما هنا ليست موصوله من الذي يفهمكم من ما موصوله ما نفي هنا من دبه كيف سعيد ماشي هذا سعيد عبد الرشيد ممتاز سعيد مال العموم احمد ده سعيد عبد عبدالنور أيضا قال ما موصولة خطأ من يدخل دابة نأكل في ساق النا... النفي طبعا هو يقصد ممتاز. <تصفيق> البعيد قال ما أيضا مثلا مفهما خطأ نأكل في ساق دابة مسدد ممتاز دابة نأكل في السياق نأكل في ساق النفي طبعا يفيد العموم اتى بها ابو عبد الرحمن ال... الي ابو عبد رح... أبع... ابو عبد الرحمن لكن كانيش ما اعرف ها وابو عبد الرحمن الدمياطي ايضا قالها انك في سياق نافته في عمو ممتاز ممتاز كل هذه مش... ناكله في سياق جميل ايضا اتى بها في سياق نافته تفيد العموم ممتاز. إجابات كثيرة ما شاء الله. زاكمل الخير. أنا أكره رزق نفسي تفيد تفيد العموم. طبعاً سمر في ذلك أن الكل أن رزق الجميع رز رزق الخلق بأسري على من على الله جل جل ما تذوب من دابة إلا ورزقها على الله جل جل في علاه. أيضاً من ذلك قول الله جل في علاه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها طبعا هنا العموم العموم هنا سهل ما هو من عامل صالحه لنفسه ومن اساء فعليها ما في اسهل من ذلك هذا عام يبقى على العمومي وهذا ما ما ما ما, ما قرر ما ما قدره الله على فعله ان من عمل صالحا يجزى بصلاحه ومن أساف عليها هذا القسم الأول العام الباقي على عمومي وهذا يفيدنا جدا عند النزاع في هذا الباب وعند اختلاف العمومات عند ان كان ظاهرهما التعارض فإن العام الباقي على عمومه من أدلة الترجيح العام الباقي على عمومه يقدم على العام الذي دخله التخصيص القسم الثاني من العموم العام المخصوص وهو العام الذي جاءه المخصص فخصصه والله ممتاز ممتاز عبد النور ولا شوف اسمه ايش نعم صالح ناكلة بسيق الشرط ممتاز نسعد إحنا احنا كده هذه ده كده الحمد لله في في تقدم طيب العام المخصوص هو العام الذي دخل التخصيص العام الذي دخل التخصيص من قول الله جل وعلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كل الناس عليهم حج البيت صحيح لو الله على الناس أو تفسير استقرائيه لكن في السياق التخصيص قال من استطاع عليه سبيل يعني ليس كل الناس عليه من الحج بل من ملك زادا ورحلة عليه الحج من ملك زادا ورحلة عليه الحج أيضا من قول الله من قول الله ليس من البر السلام في السفر لو قلنا بناء على العموم خصص بالحال بإذن السياق يخصص الحال يخصص أيضا لأن النفس السلام لما رأى رجل وزارة عليه قال ما له قالوا صائم قال ليس من البر يعني في هذه الحال ليس من البر في السفر من ذلك أيضا قول الله الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا اقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ما يفعل ذلك يلقى أثامة كل هذه الأصناف لها النار ثم قال الله جل في الا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبقى من قتل من زنى من جعل مع الله إلها آخر فهو في النار إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وهذا أيضا تخصيص بالسياق وهذا تخصيص يسمى التخصيص المتصل كما سيأتي. لأن المخصص إما أن يكون منفصلاً وإما أن يكون متاسلاً فإذا سأل سائل ما الفائدة بالتعرض إلى الكلام على العام الباقي على العمومه والعام الذي خصص قلنا الفائدة عظيل جدا تعرفه في مسألة الاختلاف عند الاختلاف ويكون ظاهر العام المخصص والعام الذي لم يخصص ظاهرهما التعارض فالعام الباقي على العمومه أقوى من العام الذي خصص فيقدم عليه مثال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل حدوك المسجد فلا, فلا يجلس حتى يركع ركعتين أو قال حتى يصلي ركعتين وحديث ابن عباس الطويل رضي الله عنه قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد, بعد, بعد العصر حتى, حتى, حتى تغرب الشمس ونهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس هنا عندنا عام وعام صحيح ألا لا لو نظرت في عممين إذا رهما التعارض الأول لا صلاة بعد العصر الثاني دخل المسجد بعد العصر عنده الحديث إذا دخل يركع ركعتين فظاهرهما التعارض فالحق أن نقول هنا يقدم الخاص على العام الأقوى أو العام آسف العام الذي خصص يكون أضعف في الدلالة من العام الذي لم يخصص والعام الذي لم يخصص الباقي على عمومي اقوى من العام الذي دخله التخصيص من ذلك العام الذي لم يدخله التخصيص وهو اذا دخل احدكم المسجد فركع ركعتين من غير الفريضه حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي كان يخطب الجمعه وجاء دخل رجل سريك الغطفاني فجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبه فقال له صليت قال لا قال قم فاركع ركعتين خفيفتين إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المزيد فلا يجد حتى يركع ركعتين او يصلي ركعتين عام باق على عمومه لم يدخلوا التخصيص وحديث حديث ابن عباس نهى عن صلاة بعد العصر وقد صلى العصر حتى أنه مسلمة بعد ري تسأله نهيت عن صلاة العصر وانت صليت عندنا بعد العصر فقال سنة الظهر شغلني عنها تفريق الصدق لكن خصص ولا ما خصص خصص بالصلاة ذات السبب ولقولي يا بني عبد مناف لا يمنع أن أحد منكم أحدا طاف بهذا البيت أو صلى وقت ما شاء وقت ما شاء منها وقت وقت العصر إذا هذا العام حديث ابن عباس عام لكن دخله الخصوص وما دخله التخصيص يبقى ضعيفا عن العام الذي يبقى على عمومي وأما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلاجلس فلا حتى ترك ركعتين هذا لم يدخل التخصيص هذا عام لم فهيكون من باب الترجيح بأنه إذا دخل ولو بعد العصر أن يصلي ركعتين وهذا ورد في في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وردت بعد فجر رجل يصلي فسأله عن ذلك فقال آل فجر مرتين آل فجر مرتين من ذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وفي قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته فالعلماء يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سواته لا يقرب أم الكتاب هذا مخصوص هذا مخصوص مخصوص بإيش مخصوص بما اتبع عليه الاربعه والحديث موجود حديث ابي بكرة بانه لو جاء ووجد الإمام راكعا راكع واحتسب الركعه إذن هذا العموم خصص هنا العلماء يقولون بأن قول الله الذي نفعله وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته قالوا هذا عام لم يدخلوا التخصيص وحديث لا ساطر إلا الكتاب دخله التخصيص فيقدم عليه إذن قالوا بأن قول الله دفعوا اذا قرئ قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصته عام باقنا على عموم والحديث لا من من أقربهم الكتاب مخصوص بأن نفسهم قال إذا من أدرك, آآ آآ من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة جزيته مجنة من أدرك الركع فقد أدرك الركع على ما قاله بعض قال العلماء في تصحيح هذا الحديث وإن كان هو موقفا صحيح لكن الحديث الذي يعتمدون على حديث أبي بكرة رضي الله عنه وحكاية فعل نقول هنا الحق بأن الآية أيضا دخلها تخصيص الحديث دخل التخصيص نعم والآية أيضا دخلها تخصيص لكن ما المخصص للآية؟ قال الله جل في اولى فإذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا حتى لو قلنا انها نزلت في في في, في الصلاه يبقى اذا اي هي عامه في الصلاه او الان نقول ايضا دخلها تخصيص فما المخصص هذا اذا وافقتم على ناخذ دخلها تخصيص قد لا توافقون اكتب يعني في الصلاه يعني على قولنا هي في الصلاه نعم الصلاة. عموم الصلاه فنقول حتى في عموم الصلاه دخلت تخصيص نعم جاب عمر اتى بالاجابه الصحيحه والان نعم دخلها التخصيص بقول وسلم كان يصلي الفجر فقال رسالة لسلام صوتا ارتجت عليه القراءة فقال من ينازعنيها من يخالجنيها قال أنا يا رسول الله أقرأ ويسبح قال لا تفعل إلى الآن ما اتيت بالشاهد قال لا تفعل إلا بأم الكتاب قال لا تفعل إلا بأم الكتاب فالآية أيضا دخلتها دخلها التخصيص هنا الآن فالآية أيضا دخلها تخصيص إذن فإذن إذن عندنا الحديث دخل التخصيص ولا دخلها التخصيص إذن لسنا بصدد الترجيح عام على خاص الترجيح هنا بمرجح خارجي والمرجح الخارجي هو أن يسلم قال له اقرأ أم الكتاب وقال أبو غريرة عندما قال ويقرأ أمام قال اقرأ في نفسك فارسي اقرأ في نفسك فارسي وهذا رجح الصحيح سواء كانت في السرية أو الجهرية فيجب على المموم قراءة, قراءة الفاتحة من الأقسام أيضا من الأقسام العام العام المراد به الخصوص عام يراد به الخصوص فهو جاء عام ولكن يراد به الخصوص كما قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعمل وكي الذين قال لهم الناس رجل واحد الذين قال لهم الناس إن الناس الناس على المكة فقط قد جمع لهم فهنا عام يراد به الخصوص عام يراد به الخصوص أيضا من ذلك في قول الله للفعلها فنادته الملائكة قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله إلى آخر الآيات والحق في قول الله فنادته الملائكه عام يراد به الخصوص العام الذي يراد به الخصوص مع يعني من الفوائد البلغية في ذلك يراد به التفخيم والتبجيل والتعظيم قال فنادته الملائكه وقائم يصلي يقصد بذلك جبريل بشره بيحيى عليه السلام وهذه دلاله على العام الذي يراد به الخصوص وقلنا من الفوائد والثمرات في ذلك التفخيم والتعظيم أيضا من ذلك قول الله لدفع يا أيها الذين أمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة قال وقودوها الناس والحجارة العموم هنا الناس ولا يمكن أن يكون مرادا بحال من الأحوال لأن الناس جمع أو عام ينزل تحته الكافر والمسلم والطفل الصغير والكبير والشيخ والأوالمرأة والحق أن المقصود يوم الكفار فقط الذين استحقون الخوض في النار، وليس المقصود بها أيضا من دخل يتطهر ثم دخل الجنة، ففي قول الله في الذين عملوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وخذوها الناس والحجارا خذوها الناس الناس الذين يخلدون في النار والمقصود بهم الكفار، فاكون هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص العام الذي يراد به الخصوص وهذا يعني يحل لك إشكالات كثيرة جدا عند الأحكام عند فهم أيضا بلاغيا ومن الأقسام الأقسام العام أيضا العام الذي جاء على سبب مخصوص العام الذي جاء على سبب مخصوص وهذه لا بد أن ننظر فيها في قائلة تفيد جدا المفسرين في هذا الباب يا العبرة بعموم اللفظ أم العبرة بخصوص السبب لأن هناك من يحمل العبرة على يقول العبرة خص السبب ويحمل العام قصرا على على السبب ويخصص كما جاء بعضهم ممن يعني ما استطاع للحديث سبيلا فقال هذا هل بخصوص السبب لا بعم اللفظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوما لا يفلح قوم ولا امرهم امراه لا يفلح قوم ولا أمرهم امراه فقالوا هذا جاء على سبب لأنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بان بنت فارس هي التي اعترت العرش فقال حينئذ لا يفلح قوم ولا أمرهم أمراء، فقالوا هذه على سبب وجعلوا اللفظ حسرًا وقاسرًا في السبب ختم بين والعكس والصحيح، فلفظ العام إذا جاء على سبب خاص فهذه قاعدهم مهم مهمة جدا أن يحمل على السبب الخاص أم يبقى على على اللفظ العام كم كمثلًا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه او حديث ابن عمر رضي الله عنه ارضاه طلق امراته حائضا فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فاشتكى فقال صلى الله عليه وسلم مره فليرادعها وليمسكها حتى تحيط ثم تطهر قال فان شاء امسك وان شاء طلق وترك التي كتب الله له فعون السبب هو فعل ابن عمر هل هذا الحكم بأنه لابد أن يراجعها على ما قال بعض فقاء من الوجوب أو بقولي بأنه احتسبها طلقة هل هذا خاص ابن عمر أم المساله مسألة العموم حقا أن العموم العبره وعمل اللفظ لا بخصوص السبب حكم تشريع للعموم وقلنا الأصل الذي يكون في ذلك أن الأحكام لا تنزل على الأعيام بحال من الأحوال من ذلك أيضا الرجل الذي جاء النمسلم وقال للسول طهرني طهرني سكت النمسلم قال طهرني قد ما فعلت قال اعرف امراه في السوق فأتأت منها ما يأتي الزوج من زوجي غير أني لا أطأ يعني قبل ضم أتى بكل شيء فسكت أن وسلم عنه فأخذ أبو بكر فقال يا رجل استتر بستر الله سأترك الله فاسكت قال عمر فقال والله, والله لا يطهرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال عمر اتق الله واستتر بستر الله ثم بعد ذلك جاء صلى الله عليه وسلم. ثم ساء عن السائل فقال أين السائل، قال ها أنا ذايا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسمغت الوضوء؟ قال نعم قال صليت معنا؟ قال نعم فقال النبي وسلم اذهب قد غفر الله لك اذهب قد غفر الله لك فنظر الرجل فقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قول لله للفعلاء أ أترى ما فعل الرجل كل شيء إلا الوطن فقال الله للفعلاء أقمص الصلاه طرفي النار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات وأيضا في قول الله النبي... في الله الذين يجتنمون كبار الاسم والفحش إلا اللمم قال أبو هريره اللمم القبلة من اللمم قال ابن عباس مع سعادة مثل ما قال أبو هريرة. الله عنه. أنا من الصغائر أنا من الصغائر التي تمحوها الصلوات والوضوء والخطوات إلى الصلوات الغرض المقصود قال الرجل ألي خاصة لأنه نزلت الآية بسببه بسببه نزلت الآية فقال ألي خاصة قال لا بل لأمتي عام قال لا بل لأمتي عامه وهذا فصل في النزاع في القول بالتقيد والتأصيل العام العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقد ناضروا مثلاً على ذلك بحديث أبي وراء الله عن أرضاه أن القوم وقالوا إن نركب البحر ومعنا الماء إذا, إذا يعني استخدمنا الماء عطشنا إذا توضعنا بي عطشنا فنتوضع من ماء البحري فقال له النمس سلم هو الطهور ماءه الحل ميتته هو الطهور ماءه الحل ميتته وليس هذا الحديث حصر وقصر في من سأل النمس سلم في ذلك بل حتى أنظر النمس سلم لما أراد الإجابة أجاب بالتعميم أجاب على العموم يعني ليس لكم أنتم البحر لا ده عموما هو الطهور مائه الحل ميتته هو الطهور ماءه الحل ميتته من ذلك أيضا قصة هلال بن أمية عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر المرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألبينا أو حد في ظهرك ألبينا أو حد في ظهرك فقال الرجل والله إني لصادق وإن الله سأبرئني فأنزل الله آية الملعنة فالآية الملعنة خاصة بهلال لا ليست خاصة بهلال العبرة بعمل اللفظ لا بخصوص السبب العبرة اللفظ لا بخصوص السبب وأيضا في مسألة الظهار لما جاءت خولة في قصة أوس بن الصامت خولة جاءت قالت يا رسول الله جعلت له أكل عمري وجعلت بطني له ونثرت له بطني أولاد يعني ونثرت له بطني فطلاقني تقصد الظهر فأنزل الله تعالى قد سمع الله قولا قول التي تريادلك في زوديها عليكم السلام وبركاته حياكم الله حفظكم ربي ورفع مقامكم جميعا قال, قال قال أنا قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تريادلك في زوديها وتشتكي نسال الله أن يتم عليها الشفاء وان يلبسها ثوب الصحة والعافية وان يطيل في عمرها وان, وأن يحسن في عملها وجزيتي الجنة ببرك بها إذا كما قلنا بأنه هلال قال بين أحد في ظهرك فأنزل الله لعنة فكانت عمة للجميع والعبرة ليست حصر وقصر على على هلال أيضا في خولة قصة خولة أنزل الله على قد سمع الله القولات تريدها في زوجها وتشتكي والله, والله يسمع تحوركما ثم ماذا قال؟ عشان نثبت لك أن العبرة بعموم اللفظ ماذا قال في الآيات؟ والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا هذه الدلالة على التعميم فالاصل هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأيضاً في حديث بيقر بضاعة عندما جاء الله السلام وقال وصلها بيقر بضاعة فيلقى فيها الكلاب والنتن والحياة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء <تصفيق> الماء طهور لا ينجسه شيء عبرة آآ آآ عموم <تصفيق> والعموم جاء على خصوص السائل خصوص السبب بئر مضاعه وصحيح أنه على العموم العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب والحق أننا نحلل بأن السبب سببان السبب سببان سبب سبب جاء لشخص معين وسبب جاء لحال من الأحوال أما السبب الذي جاء لشخص كهلالة بن أموية كخولة بنت تسعلبة أيضا كرجل الذي جاء قال قبلت امرأة فهذا هذا على العموم اتفاقا لأن الأحكام لا تنزل خاصة بالأعيان لا تنزل خاصة بالأعيان وأما السبب الآخر سبب الأحوال فهذه لا تعمم إلا في الحالة التي, التي لها مثل فلا لا تعمم ولكن يقاس عليها مثلها قضايا الأحوال كالسيام في الصفر عند الإرهاق كارضاع الكبير هذه قضايا أحوال وقضايا الأحوال لا تعمم إلا إلا أنها يقاس عليها مثلها يقاس عليها مثلها هذا بالنسبة للكلام على مسألة العام والخاص ختاما للمبحث زيادة على ما أتى المصنف والانتقال بعد ذلك إلى التخصيص فبهذا الموقع انتهينا من الكلام على مسألة, على مسألة الـ الـ العموم ويبقى مثل آخر في مسألة الأحوال أيضا في الرضاع الكوي الكبير عندما قال عليه وسلم قال لا رضاع إلا في الحولين لا, لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم لكن هو قال لسالم وحزيفة قال لها أرضعي تحرمي عليه هذه قضية حال يقاس عليها مثلها ولا تعمم هذا هو هذا نادم من أبواب المهمة من أبواب العموم يقول لماذا لا تكون غير مقبولة والجار هنا معرف إيه الغير نعم قلنا, قلنا مبحث مبحث أقسام العموم ما بحث زيادة على اللي في الكتاب تتم ل لتمام الفائدة بينا على دعوة العموم وصحتها وبينا صحتها وكيف لا يصح دعوة العموم أو يصح دعوة العموم ثم قلنا تتم للفائدة هو الكام على أقسام العموم كان سؤال في في في مثال الرضاع الكبير يقول كيف يكون خاص به؟ اليسوا علماء حملوه على العام العلماء حملوه على الخاص مش على العام في السؤال. العلماء حملوه على الخاص الامه الأربعة اتفقت كلمته على على الخاص وايضا أزواجهم الرسول حملوه على الخاص فقط على العموم يقول كيف على حديث عائشة على العموم وقلنا الحق في ذلك توسط بين القولين وأنه قاعدة قضية حال يقاس عليها مثلوها لا تعمم لأن السلام قال فصلا لا أرضاع إلا, إلا من مجاع لا أرضاع إلا في الحولين يقول ما قولكم في نقل الصحابي للقضية المعينة بلفظ العموم مثل قدر رسوله سلم بالشاهد والأمين وقدم بالشفا ممتاز نقل الصحابي في قضية معينة على العموم فيكون هذا من باب فهم الصحابي الذي يظهر فيه أن العبر عموم اللفظ بخصوص السبب كأنه فاهم من القضية التعميم فمن قال بأن قول الصحابي وفهم الصحابي حجة قال إذن هحمل على العموم لحجية قول الصاحب أو فهم الصاحب ومن قال بأن قول الصاحب ليس بحجة وقف فيه وأبقى, وابقى الأمر على ما هو عليه بأن الأفعال, الأفعال لا عموم لها فهمت؟ تقول لكن فضلا شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك عليها ولم يطلب منه منعها عن ذلك أو زجرها يعني فقط إما يطلقها أو يمسك عليها الحق هنا نقول لا يظن بالنبي السلام أنه لا يقول, لا يقول لا. النبي السلام لا يقول له أمسك عليها دون أن يأمرها وبأنها أن ينهاها لكن السياق مفسر هي لا تنتهي هي لا تنتهي لو كانت تنتهي ما اشتكى هو هي لا تنتهي قال إمرأتي لا ترد يد لامس والمعنى نو أنكر عليها فلم فلم تنتهي فلذلك نسمى قال فارقها أولا فعلم منه أنه لا يستطيع مفارقتها فقال له أمسك عليه فهنا سارت قضية قضية عين هنا لا تعمم على هذا الشخص من باب مقال شريعة المفساد والمصلح ولو قلنا بأنه قضايا أحوال نقول من كان في حاله يفعل ما يفعله وأيضا التوديد في هذا الباب ان معنى لا ترد يد اللامس أنها تتساهل عندما تعطي الصدقات هل اولى التوجيهات ممكن نقول الزجل اصلا أصل ما خلصت انت بتزيد على ما هو ده اللي قلناه هو قلنا قال لها فارقها فلما قالت له ان قال له ما استطيع قال إذا امسك عليا نحن قلنا ضمن نعم قال ولكن هل الشاهد في الآية فقه يا شيخنا المدرس الشهاد اللغوي اقصد اقصد وهو اه ع الشيخ على قبل عز وجل وما من دربة إلا على الله يرزقه إيش مافي؟ قال ولكن هل الشاهد في الآية فخ يا شيخنا المجرد استشهاد لغزي؟ أقصد هل هناك شاهد في من التكليفات في من في من التكليفات تقول المسألة أكثر؟ طب لأخي. ما في لا ما أنت أيضا محامي ما تحتاج إلى محاماة أو الأخ نفسه يعطينا بالسؤال. <تصفيق> نعم. يقول في سياق آخر سؤال نبي صلى هل من إمبر الصيام الصفر؟ حديث لا الحديث فيه ضعف مهم. إنه تكلم بلغتهم والصحيح إنه ليس ليس من البر الصيام في الصفر. يقول أيهما يقدم العام الذي دخله الخصوص والعام الذي لم يدخله التخصيص لا العام الذي لم يدخله التخصيص أقوى فيقدم العام الذي دخله الخصوص دخول الخصوص على التعميم يضعف من دلالات على الأقل فيما خص صفي ويبقى العام على على الأفراد الاخرى نعم يقول اذا يجوز أن نقرأ الفتحة. انا دين الله ابن الفتحة لا لابد لابد لأن أنا قلت قولي لا رأى في علاه فدخل أخاه فاستمع له وانسيته عام مخصوص مخصوص بالحديث من يخرجنيها وحديث لصادر أم الكتاب عام مخصوص أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عثرك في خضعتك ركع وحدث أبي بكرة فنقول إذن احتجنا لمرجح خارجي فجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل لا تفعل إلا بأم الكتاب وقول أبي ريرة اقرأها في نفسك الفارسي فدل على أنها واجبة واجبة ولقوله من صلى بغير فتحتك ده فصلاته خداج خداج خداج وخداج ليس نقصانا بل هو نقصان في الأصل فتبطل الصلاة بينا لك كيف الجمع وكيف الترجيح ف... يقول عام أم وقت حال وقد حال يعني ما نورد في هذا الزمان حاله مستحال سالم مول أبي حزيفة يأخذ حكم سالم مول أبي حضيفة. يقول هل هناك ما يسمى بالعموم العادي؟ يعني العموم العادي، وفي عموم عادي أم عم خاص؟ لا هذا كلام ليس كلام تأصيلي. يقول هل يجوز الأكل من ذبيحة النذر؟ لا لا يجوز أن آكل من ذبيحة النذر إلا تتبرع له بها غيره. نعم. يقول هل هناك واجب في العام الذي أريد به خصوص؟ العام الذي أريد به الخصوص لا بد لا تحمله على العموم تحمله على الخصوص فقط. <تصفيق> الذي يربو عليك أن تخسره على العموم فقط. لا تعمموا يقول ما الدليل على ان العام المخصوص مقدم العام الذي لم يدخله الخصوص قلنا لان قلنا الذي الذي العام الذي لم يدخل الخصوص والذي يقدم العكس لأن العام الذي دخله الخصوص اضعفه لانه عام ساقط على جميع أفراده فاخرجنا بعض الافراد فتبقى دلالات العموم على الافراد المتبقيه اما العام باقي العام الباقي على باقي على جميع أفراده فلم تضعف دلالته يقول أليس اختلاف الروايات وأيضاً الرواية بالمعنى منع من عن الاستشهاد. ليس كذلك لأن الذين رواه بالمعنى هم صحابة رسول الله ولغتهم العربية لغة سريقة ولذلك العلماء قالوا في اشتراط صحة الرواية بالمعنى هو لا يغير المعنى. نعم. طيب يقول أليس اختلاف الروايات وأيضاً الرواية بالمعنى منع عن الاستشهاد بنص الحديث في باب دلالة الألفاظ بمعنى أننا قد نتكئ إلى لغة حديثي وهو من كلنا المعنى. أنا أجبت هذه الإجابة خلاص. طيب يقول شيخ سلمك الله كيف أجمع عن حديث السبعون يدخلون جنة بغير حساب من سفرتين لا يرقون ولا يسترقون وبينما جاء في الصحيح الصحيح الإمام الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لصبيكم هذا يبكي ما لصبيكم هذا يبكي فهل استرقتم له من العين لا لا خلاف بحال الأحوال لأن تمام التوكل على استرق وهذا لا يمنع أن يأتي زيد يسترق لع لعمر المهم هو الذي لا يسترق والسين والتاء طلب والمعنى لا يتعامل يقول أحد يرقيني لا يأتي زيد عندما يرى يقول استرقوا له ما احد فيكم يرقيه فأكون هو الذي استرق له ولم يسترق هو لنفسه هذا جمع بينهما ولذلك الاسترقاء السين والتاء للطلب زيد هو الذي يطلب يقر ينافي كمال التوكل يقول كيف نجمع أو كيف الترجيح في هذه المسائل برخوة المحت... المحت... المحت... المحتفه وهذه تحتاج الى تمرس طالب العلم نعم من يقدم العمل الذي اريد به الخصوص على العمل المخصوص اذا الاول لم يدخل تخصيص العام الذي اريد به الخصوص هو الذي يقدم عمل المخصوص العمل المخصوص ضعف ضعفت دلالته والعامل الذي يريد به الخصوص لم تضعف دلالته نقول كيف نرد على حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه لما دخل وبه خرج وبه خرج على أساس أنه مشى من أول المسجد إلى إلى الصف وكيف ترد عليه هذا؟ كان هو لك بأنه بأن بأن مسألة لا صوت ما لما يقرأ بام الكتاب مخصوص بحديث بكر لأنه دخل ركعة مع الإمام وعضده كما قلنا حديث مرفوع ضعيف وله موقفات تقوي من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة كيف نميز بين العام من الخاص؟ الدلالات نعم وفائدة أننا درسنا الأسبوع الماضي مسألة سيغ العموم. نعم يقول ماذا تقولون باللحوم المستوردة إلى بلاد العرب مثل مسر اللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب على أصلها أن طعام أهل الكتاب حل لكم وقال ابن عباس وما نقول له على طعام أهل الكتاب حل لكم يعني ذباح الكتاب حل لكم إذن وجود قراءة الفاتحة على الاستطاعة انتاجي بقراءة الفاتحة نعم على الاستطاع صحيح يعني يا شيخاني اللي دخل والإمام راكع تحسب راكعة نعم على الراجع صحيح تحسب راكعة خلافا ليه البخاري وابن حزم والصحيح هذا قول الأم الأربعة باتفاق تحسب راكعة وياكم وياكم. طيب خذوا الواجب قال أبو أيوب الأنصري قال أن نفس قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا بغاة ولكن شرقوا وغربه وقال ابن عمر ارتقيت على بيت حفصة فرأيته نفس سلم يغضي حاجته ويستقبل بيت المقدس يستدبر الكعبة بينوا ضابط العام الخاص وكيف التعامل معه أو الجمع بينهم في هذين الحديثين ايضا نهى وسلم عن أن يستلق الرجل على ظهره وجاء في السنن بأنه النسلم كان نائما يضع رجله على رجله مستلقيا اضبط هذه المسألة بما, بما درست في من باب العمومات أيضا قول الله وحل الله البيع حرم الربا وقول وسلم لا تبع ما ليس عندك طبق هذا، طبق هذه القواعد فيه، نعم، هذا عن الرجل الصحيح، وبعض علماء قال بناه وديبة قالوا النساء مش حد السكين، والصحيح أن ليست يستودي هي مستحبة، نعم النساء تسمع الآن وأنا أقول بملء بملفية لا يجب على النساء خدمة، فقهيا بقول ائمه جمهور الفقهاء لمساله فيها اقوال ثلاثه قول بالوجوب وقول بالاستحباب وقول الجمهور وقول الجوب لبعضهم وقال الملكية المسألة على على حالها ان كانت في بيتها تخدم أو لا تخدم على حالها وانا دين الله بان الخدمه ليست واجب عليها يتمردوا علينا ماذا نفعل يعني نامرهم بتقوى الله على اسم طبعا حتى في الرضاعة تقول لا لا ورضا أخو لها لا له رضيع لطفل كرديع إلا أن يكون الرجل قد عافى عافى سدى النساء ولا يريد الأمرأ الأمه هذا أمرخ وإذا وإذا أردعت لها أن تقول له الأجر اعطيني الأجر الشيخ يقول إن كانت تخدم في بيت أمي لا لا يجب على الرجل علاجها هو ضربها من ناحية تانية أو الأستاذ اسمه لي. ما اسمه؟ الأخ الفاضل؟ أبو؟ لا لا محمد. هذا فاضل حريص جدا أو ضربها من ناحية أخرى ونعم لا يجب على الرجل علاجها لا يجب ولا يجب عليه أن يجعلها تحج نفقة واجبة هذه نفقة الطعام والشراب والمسكن والملبس فقط هذا الواجب نعم لابد أن تحفظي الأستاذة الفاضلة تحفظي متنا وتسمعي الشروح لكن أنا نصحك لا تسمعي إلا لشروح متمرس تمرس فقهيا وإلا لو سمعت نظرا لن تفهم شيئا والذي أعطى النظر نفسه بيحتاج الفهم نعم. تقول إن غضب الزوج من ذلك يعني إن غضب الزوج فيش ليس له أن يغضب تقول له اتق الله أنت أنا وأنت الخصوم بيننا الشرع والح والحاكم كل اذا كان العرف منذ الله الناس ان الله الناس قبل من وين من منذ خلق الناس ده هي باليوم هو طال وانتهى الموضوع منذ خلق الله الناس, من الناس هذا <تس عين> تعميم غير مراد هذا يقول <تصفيق> اليس العلاج اليوم من الضروريات على خلاف ما كان سابقا لا أراه ضروره الان هل يجب على الزوجه طاعه زوجها نعم يجب عليها طاعه زوجها هو الآن بيقول طب ان كان يجب عليها الطاعه فانا سامرها أن تعمل البيت تقول امرك هنا على الاستحباب لان الشرع نفسه لم يجعله غريبا وانتهى الموضوع ما انت لو دخلت معاها بقى لما تيجي تبص الايديا تقول لك هو الدليل على ذلك نعم فهو بد لا بد تنظر للمسائل الشرعيه الحق هذه مسائل شرعيه فالمسائل الشرعيه احنا ما نريد نذهب وندي فيها نقول سمعنا وطعنا ونرى الابواب الأخرى العلاج فيها هذا الافضل في هذا الباب يا اخواني الافاضل هل أستمر أتوقف حتى أن يكون لا لا أنت ارقي نفسك لكن لا تسترقي وإن كنت محتاجا يرزقك الله براقي دون أن تسترقي أنت وأيضا بعض علمانا كان بعض شيخنا يقول إن خشي أن يقع في السبعين يسترقي تعريضا وأنا لا لا أوافق على هذا الكل يسترقي الأول لا يفعل إذا وجد من جاءه يرقي من عند الله لفعله أو أحد طلب ذلك وهو لم يطلب هذا رزق ساقه الله إليه وهو يرقي نفسه ووووو وإن توقفت الرقية خلاص عليه بالدعاء ويقينه في ربه إن شاء الله يكون على الخير ويأخذ بالأسباب الأخرى تداو عباد الله اللي هي الأسباب المجرّبة. تقول لكن أليس العلاج اليوم من الضروريات على خلاف ما كان سابقا؟ قلت بأن الأصل بأن سلم قال لها لما سألنا لما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال دفقت المرأة قال أن تطيم الحص أن تكسوها من حيث السكن فهي المسكن المطعم والملبس هو ال... هي النفقات الواجبه فقط على... على الزوج فقط هذه وليست من الضروريات وقد يقال بأنها من الضروريات فتلزمه لا لا سيما انه وانه يامرها أن تمكن ان تمكنه من نفسها فلا بد ان يعالجها وفيها نظر